والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم آلوت ملكا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 الله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وبقية وما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم